「霊」Muslim, farmers,「霊」「霊」「霊」「霊」「霊」「霊」「ة 霊」「霊」「霊」「霊」「霊」「霊」「霊」「ل ع ز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 ج ل س قليلا ً أ ب و ذر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ ح ب ت ي لم يتعود على النوم كان يحترم ذاته ويبني لها دورا ً في الجنان ا ل ع ا ل ي ة يريد أ ن يقوم ليصلي الليل فقام بعد قليل وجاء يريد أ ن يصلي فراه سلمان فقال يا أ ب ابا ذر ارجع رجع فنمع أهلك أ و و ذر ن م لم يصبر كثيراً رجع يريد أن يقوم الليل رآه سلمان ثانية كثيراً الليل قال له يا أن يصبر يريد له أبا رجع رآه ذر ارجع فن مع أ ه ل ك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 الجوارح أبدا سبحان الله الذي خلق ذاك الصغير على هذا النحو أ ل ي س يقدر أ ن يخلقنا نحن على هذا ب ل ا ولكنه من علينا ب ن ع م ة عظمى أ ن خلقنا وقال جل وعلا عن خلقتنا الذي خلق فسوى أ ل ي س هذا الذي هو هذا نعمته علينا لما نسجد ونحن نستشعر هذا المعنى سنقول سبحان ربي ا ل أ ع ل ى بصدق ونحن نقدس ذاك ا ل أ ع ل ى الذي من علينا بهذه النعم بلى وربي تعال إ ل ى قوله والذي قدر فهذا وهذه من ا ع ل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 والله أ ن ا سبب مشكلتي أ ن ي وقعت مع الشباب في مشاكل أ ن ي أ ر و ح واجي أ ن ي ما أ ق ر في بيتي أ ن ه عندها مشاكل في أ س ر ت ه ا ان أ ب و ه ا ما أ ع ط ا ه ا حقها من ج ه ة احترامها ف أ ب و ه ا لم يحترمها ف أ ص ب ح ت هي لا تحترم أ ب ا ه ا ف أ ص ب ح ت ا ل ا س ر ة لا تحترم بعضها ولذلك هنا لابد أ ن ي ب د أ ا ل أ ب ونحن نتكلم ا ل آ ن مع الاباء لابد أ ن ي ب د أ ا ل أ ب باحترام البنت تقول كيف خذ مثال واحد منه صلى الله عليه وسلم مثال واحد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 عليه قام لها هذا واحد قام لها اثنين قبلها ث ل ا ث ة أ ج ل س ه ا مكانه أ و ل شيء ايش قام لها ثاني شيء قبلها ثالث شيء أ ج ل س ه ا مكانه الحين الواحد منا ن لو قام من مكانه ثلاث دقائق و لقى ابنتها جالسه على محله ي ش يقول لها يعني ما لقيتي الا ت ج ل س هنا قوم يالله و خذ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 طيب م ن ي م ولا خ د ي ج ة ولا ع ا ئ ش ة ولا ف ا ط م ة ولا حصه ولا حفصه يلا لما يراها يقول لها حبيبتي وراك اليوم قالت والله يا ب و ي أ ن ا ما أ ن د ر ي لا لا في شي حبيبتي طيب ايش ر أ ي ك اليوم أ ن ا مفرغ نفسك عنده عشرين اجتماع وعنده مشاكل و أ ش ي ا ء ض ر و ر ي ة في حياته يقوم ح ب ا ب ي ش ط ب عليها واحد واحد اكس اكس اكس كلها يرسل رساله جوال إ ل ى الجميع انا اليوم ل ل أ س ف عندي ظرف طارئ طارئ جدا ما أ س ت ط ي ع أ ع ت ذ ر من كل أ ش غ ا ل ي ي أ خ ذ بنتها بعد ص ل ا ة العشاء ويتمشى هو إ ي ا ه ا على الكورنيش انتم في قطر إ ح ن ا في الرياض ما عندنا كورنيش لكن عندنا رصيف يسمونه طريق مشاد نروح نمشي عليه مين م ش ك ل ة الشكوى الى الله فالروح يتمشى س ا ع ة مع ابنته ساعتين انتهى هو إ ي ا ه ا أ خ ذ لها عصير أ خ ذ لها ا س ك ر ي م تعشى هو إ ي ا ه ا فضفض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 يطلع ويقولك ل والله زوجتي فيها واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة يعني يعني و ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ة و خ م س ة يعني عيوبك ع ش ر ة ولو نقول و ا ح د ة من الاخوات تجي ي هنا وتعطينا السته اللي على زوجها القائمه السوداء صدقني ما تقف عند السبعين إ ل ا نقول لها والله تعبنا يكفي يعني هذا واقع لكن كل هذا يزول والله شوف من ج ه ة الزوج يزول ب إ ع ط ا ء حق واحد ا ل ز و ج ة من أ ه م من أ ه م من أ ه م ما تريده من زوجها ا ل ك ل م ة ا ل ح ل و ة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 ومن أ س ف ل منهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن أ م ا م ه م ومن خلفهم يا قوي يا جبار اللهم كن معهم اللهم أ ي د ه م بنصرك اللهم من مات منهم فتقبلهم في الشهداء عندك اللهم داو ي جرحاهم اللهم داو ي جرحاهم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 ص ا ل ح عبادك يا رب العالمين وصل الله على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه و أ ز و ا ج ه و ا ه ل ه و أ ن ا معهم بجودك و كرمك و رحمتك يا أ رحم الرحمن ا ي اللهم آ م ي ن ش ك ر ا ل صحب ا ي ا ل ف ض ي ل ة ا ل شيخ عمر ع ب د الكافي و ا ل شيخ عصام ا ل ع و ي د ش ك ر ا لكم ع ل ى ا ل ح ض و ر ش ك ر ا لتلفزيون قطر على هذه ا ل ت غ ط ي ة أ ي ه ا ا ل ح ب ة في الله